بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن قال قال الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء 111. وفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان 113. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 114. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 116. والحب والريحان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. خلق الإنسان من صلصال كالفخار مِن وخلق الجن من مارج من نار 115. آلاء ربكما تكذبان 111. رب المشرقين ورب المغربين آلَاءِ فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. مرج البحرين يلتقيان 114. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما 111. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان 112. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 113. فبأي آلاء ربكما تكذبان 114. يسأله من في السماوات والأرض 115. كل يوم هو في شأس فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. لَكُمْ لكم أيها الثقلان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُرْسَنُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 114. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان 115. فبأي آلاء ربكما تكذبان 116. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 111. يطوفون بينها وبين حميم آن 112. فبأي آلاء ربكما وَلِمَنْ 113. ولمن خاف مقام ربه جنتان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه إن قاصرات الطرف لَمْ لم يط مثل إن س قب لهم ولا جان فبأي أدب ربك مات كأنهن والمرجان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. مدهمتان 114. فبأي آلاء ربكما تكذبان 115. فيهما عيناننا الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 112. حور مقصورات في الخيام 113. فبأي آلاء لَمْ تكذبان 114. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان 115. فبأي آلاء ربكما 111. على رفرف خضر وعبقري حسان 112. فبأي آلاء ربكما تكذبان 113. تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام